illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhudud wa talhimmandud wa وبَ وَفَكِهَةٍ كَثَِ ل مَقَطُوعةِ وَلَا مَمْنُوع وَفُرشَّ الررفُووع إِأَن شَأنَّهَُّ إِن شَاء فَجَعَنهَُّ Dželena zavrt, zielana اليمين gorskem Za smoleči in vpraš refin. Za sm Job trenu in sva Vazilim mi jaxmom, laberidijum, vda kerim, in nehumkenu, pravbeledelika, mu tso rafin,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 فَلَا uko si mu bime uaknija in ujo, u in ne illa almutahharun tanzilun mir rabbil alamin afa bihadha alhadithi antum mudahinun wa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 فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ очку bod relственu držba naako pritisni še. okeran, že i jwelov, Trustee, tamaška, كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ